وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا والذين هاجوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّمَا هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَظُنُّونَ لَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وإن الله لعليم حليم ذلك, ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم اللَّهُ لَا عَفُوّ غَفُور إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوّ غَفُور ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهِ نَهَارًا وَيُولِجُ النَّهَارَ, النهار فِيهِ لَيْلًا وَأَنَّ الله سميع بصير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 ألم تر, أن الله أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةَ إِنَّ اللَّهَ ان لطيف خبير انما انا لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض له ما في في الارض وان الله له والغني الحميد وإن الله له